إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فهو المغدد ومن يطلب فلن تجد له وليا محشنا وأشهد أن الله وحده لا شريك له له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورادتهم فما من دافة في الأرض إلا على الله ربطها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيه من خلقه وحبيبُه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم وأضاء به الظلم وجهاد في الله حقًا هذه حتى أثام اليقين حتى أثام الله. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويسعى لا يومٍ الدين.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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا افتقوا الله وقولوا قوتا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يصع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله فإننا كلنا نعاني من الهم والحزن والغضب على القلوب الكآبة والحزن حتى صار على الوجه سمة الحزن وصار الجميع يتحرك على الأرض وهو يحمل هموما عظيمه منا من يعرف لما هو مهتم ومهتم ومن من لا يدري ولكننا جميعا نعاني هذا المرض العضاب مرض الحزن والهم والغم حتى صرنا نسمع كثيرا هذه الجملة. نفتنى نسمع حاجة تفرح. نفتنى نشوف حاجة تفرح. عايزين نحس بالفرح. بالسعادة. نشعر قلنا القلب فيه جد. طهان. طرابة. لما هذا الاحساس العجيب وما السبيل إلى الخلاص منه إننا نقول دائما إن الإعلاج كل شيء ينرس على الإنسان حياته إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هل لهذا الحزن والهم والغم الذي في خلبي علاج في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتمع أخيك الله لما يرويه أو يرجعه أمام أحمد المسلمين من رواية عبد الله رضي الله عنه أن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه الهم والحزن والغم فاتمع إلى هذا العلاد النبوي الذي يقرد من فم الذي لا ينطق عن الهوى فيقول له ما من عبد يصيبه هم او حزن او غم فيقول اللهم اني عبده ابن عبده ابن امته ما صيح بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني إذا قال هذا أذهب الله عز وجل عنه همه وحزنه وغمه وأذله مكانه فرحا بهذه كلمات ينزع الهم والحزن من القلب ويبتله الله عز وجل بالفرح كيف هذا اسماع أحباب الله لهذه الكلمات العظيمة اللهم إني عبدك إني عبتك. إذا أصابك هذا فارزع إلى رب السماوات والأرض إذا وجدت في قلبك الحزن والهم والغرب فلا تلجأ لصبيق ولا لشقيق ولا تلجأ على زوج ولا على ولد ولكن اذهب إلى الله عز وجل وفر إليه وقل اللهم إني عكس ناجي ربك انجأ اليه قف على آلابه ولا تنظر الى مخلوق ولا تنتظر عون من مخلوق ولا تنتظر الفرح ولا السعادة ولا الهناء من, من عراض الدنيا ولكن اج إلى ربك وقل اللهم ناجي ربك ثم اعلمها صريحة بين يدي بولاك فقل له يا رب أنا حدد تجري علي أوامرك طوعا وكرها رضيت بأني عبدك وأنك ربي ثم إني عبدك وبد عبدك وبد أنك أبالي وأجنادي عبيدا لك إلى آدم وحوى كلنا عبيد لك فأنت في هذا الوضع تضع جوارحا لبارئها وخالقها فتستكين الجوارح إلى الله عز وجل ويستكين القلب لله عز وجل ثم تقول لله ما صيح بيك فورت أمري إليك يا رب فورت أمري إليك يا رب فقودني برحمتك وبحكمتك وعلمك فإن ما وصيتي بيدك أنت يا رب الذي تحركني وتوجهني وأنا بذلك راضي ماضي في حكمك عدل في قضارك الحكم إخواني في الله غير القضاء فحكم الله عز وجل فيك إما حكم كوني أو حكم شرعي فحكم الله عز وجل فيك الكوني في صورتك الذي خلقت الله عز وجل عليها في لولك في لسانك في هيئتك في رزقك وحكم الله عز وجل الشرعي فيك في أمره ونهيه تفعل ولا تفعل فإذا توصى أفر الله أو توصى إلا الله عز وجل أمره ورظيف حكمه فيك ونفذ ما كان لك فيه اختيار ظاهري من الأوامر والنواهي الله عز وجل جعل لك اختيار اختار الطاعة او المغضيه وحكم الله وحكم الله عز وجل فيك العقد ما حكم الله عز وجل في كونه الا بالعقد فاذا انعقد لله عز وجل وأطعت كنت من الفائزين وإن عصيت وتمردت كنت من الخاسرين بعض الناس يعترض على الهيئة التي خلقه الله عز وجل عليها فالقدر لما خلقتني قصير وخلقت هذا طويل لما خلقتني طويلا يقع الناس مني لما خلقتني بدينا لما ولما حكم الله عز وجل فيك قائل وهو العدل إن رضيفة فلك الرضا وإن فقطت فعليك الصحر عدل في هزمك ماض في قضاء قضاء الله عز وجل فينا ينفذ. وقضاء الله عز وجل في الإنسان يجري عليه في صحته ومرضه في بناه وفقره في زوجته وولده واعلم أن الله عز وجل لا يحاسب على قضاءه مبين فإن الله عز وجل لن يحاسبك إلى مرض لغير كسبك لم تمرض نفسك أو لم تتخذ تسوذينه تمرضك ولكن ابتلاك الله عز وجل بالمرض وأنوه أن المرض وكذبت الامتلاءات إنما تصيب العبد إما عقوب له على ذنب قد وقع فيه فيظهر الله عز وجل بهذا المرض أو رفع الدرجات يصيبه الله عز وجل بمرض ليرفع درجاته ويزيد من أجره، فإن الله عز وجل يعامل العبد بفضله وبعلم الله عز وجل فينا، ولأن الله عز وجل هو الكريم، فإنه لا يبتلينا إلا بما نصيغ ونحتمل. فإن الله عز وجل إذا أصاب العبد بابتلاء فإنه يصيبه بهذا المرض أو بهذا الابتلاء والله عز وجل يعلم أن هذا العبد يقدر عليه ثم يوفق الله عز وجل العبد إلى طلب العون من الله عز وجل ليعينه الله عز وجل ويصبره على هذا الابتلاء أعظم في حكمك ماض في القدرات هذا كله كلهثناء على الله عز وجل وإظهار ذل العبد وخضوعه بين يدي مولاه فلما يظهر العبد هذا الذل والخضوع لله عز وجل ويذني على الله عز وجل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ السؤال وفي السؤال سناء على الله فيقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك واعلم أن من آداب الدعاء لله عز وجل أن تدعو الله عز وجل لأسمائه الحسنة ولله الأسماء الحسنة تدعوه بها فتدعو الله عز وجل بأسمائه ولأن الله عز وجل بنا رحيم كريم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أن ندعوه بكل اسم جولا نظروا إلى هذا الجمع العظيم اللهم إني أسأل بكل اسم هو لك وكل اسم من أسماء الله عز وجل يعبر على كمال الذات يدل على كمال الذات ذات الله سبحانه وتعالى ويورث في القلب تعظيما لله ومحبة لله عز وجل واختقار إلى الله فتقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك والله عز وجل هو الذي عرفنا على ذاته بذاته هو الذي أعلمنا عن نفسه ولا سبيل لمعرفة الله عز وجل إلا عن طريق الله فإن الله عز وجل هو الذي يدل القلوب عليه وهو الذي يأخذ بالأسهام إليه سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يدرك ما الله عز وجل ولا يحيط بجلال الله عز وجل وعظمته كما أنه لا يمكن لقلب أن يحيط بمحبة المولى سبحانه وتعالى ولا أن يدرك كمال محبة المولى سبحانه وتعالى اللهم إني أسألت بكل اسم هو لك سميت بني نفسك أنذرتهم في كتابك أو علمته أحدا من خلقك في هذا إشارة بريغة أن أجمع الله عز وجل لا تفقد إلا من الكتاب أو من السنة فمن ذا الذي سيعلمه الله عز وجل لأسمائه أهلاك على وجه الأرض من كان أحد لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان على وجه الأرض من هو أعرف بالله من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا أراد أن يعلمنا إثما من أتمائه أنزله في كتابه أو علمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فياكن أحد المجذوبين فيقول إن لله أسماء لا يعيثها إلا أنا وفلان وصلنا إليها عن طريق العلم الوهبي عن طريق الكشف كيف هذا يقول لك أنت تذكر الله عز وجل على هيئة معينة تقول هو هو هو أو تقول الله الله الله تذكر معين عدد معين من مرات فإذا بالحجب لنكشف ويهب الله لك علما لم يهبه لأحد فتتعرف على أسماء لله لا يعرفها أحد فنقول له هل كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال لا لم يكن يعرفها إذن فأنت تزدعي أنك على علم بالله لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال نعم كان عرفه، فكانت المصيبة أعظم. فهل سئم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب بيان كان يجب عليه أن يبينه للناس؟ فعلموا أنه لا سبيل لمعرفة الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. اللهم إني أسألت بكل اسم هو ولدك سميت به نفسك أغذرته في بابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب منك فإذا الله عز وجل أسماؤه لا تشتع وصفات لا تنتهي ولم يخبرنا الله عز وجل إلا بما نطيق معرفته وبما نحتاج إليه لنحفظ الله عز وجل ونحبه عباد الله انظروا لهذه الكلمات. إذا قالها عبد مغموم مخموم من جثة همه وحزنه عزل نفسه عن الناس وأرقى بهمه بين يدي مولاه وقال هذه الكلمات وما إن قال هذه فقط ما أظن إلا أن يبدل الله عز وجل همه وحزنه وغمه بلا فرح وهناه وسعادة وأمان وطمئني له الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يغفر الجنوب أقول هذا القول أسأل الله عز وجل وإذن الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرك المسليين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما نعم إذا أصابه عد هم وحزن وغنب فلجأ إلى مولاه وقال هذه الكلمات اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناضية اليدك ماضي في حكمك عز في قضاءك اللهم إني أسألك بكل اسم الوراق سميت بهلك أنزلته في كتابك أو علمته أحلى من خلقك أو تأثرت به في علم الغيز أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني يا الله انظروا إلى هذا العلاج انظروا إلى الوصفة النبوية لعلاج الهم والحزن ما قال بعد هذه الكلمات أن تقول اللهم أذهب عني حزني وهمي، وإنما قال اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ومو وصبري وجهاء هملي وحذري أين العلاج أين دواء الهم والحذن إنه قرآن عبدالطان إنه الكلام الله هو الذي سيذهب عنك الهم والحذن ثم انظروا الى بديع اللفظ الجوهري الذي يخرج من فم الذي لا ينطق عن الهوى اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي الربيع باذن الله هو المطر الطيب يزيد الارض فتنبت نباتا حسنا الربيع المطر الطيب ليست سلوب سلوب جارفة وإنما مطر طيب ينزل على الأرض سينزل النبات الحسن فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع لهذا القلب ينزل على القلب كأنه مطر، فيجعل هذا القلب ينبت نباتاً قذباً جميلاً ثم يسأل الله عز وجل أن يجعل الكرآن نور الصدر والنور أشمل وأعمل فكأن القلب يصيبه من القرآن خيران الأول هذا المطر الجميل الذي ينزل على القلب ثم ذاك النور الذي يملأ الصدر ويشمل القلب أن تجعل القرآن الكريم ربيح قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني القرآن إبن الله هو الذي سيذهب عنك الهم والحزن إبن الله. القلب مصاب بالهم والحزن لأنه بعيد عن القرآن لأن القرآن الكريم الآن ليس ربيع القلوب ولا نور الصدور، فلكن ارتبع القرآن من القلوب حل محله الضوء الهم والحدد والحدد هو المطلوب على شيء الماضي. فأنت تحزن إذا أصابت مكروه في الماضي، والهم يصيب القلب إذا توقع مكروه في المستقبل، والغم هو المكروه الذي يصيب القلب في الوقت الحاضر. حزن مكروه في الماضي هم مكروه في المستقبل غرب مكروه في الحاضر تعيشه فكأننا في سلسلة متصاصلة أعيش الهم لأني أتوقع مكروه فإذا أصابني هذا الهم صار غمّا فإذا مضى صار حزنا فطرنا ننتقل من الهم إلى الغم إلى الحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله لما فعدنا عن كلام الناب لما لم يعد القرآن ربيع القلوب ونور الصدور من قال هذا ما الموعود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عز وجل عنه همه وحزنه وغمه الله عز وجل من القلب الهم والحزن والغم، ثم فقط لا، بل يبدله مكانه بالفرح. فلما يسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نتعلمها ألا نتعلم هذه الكلمات ويقول النبي المصلم تعلموها تعلموا هذه الكلمات فإن فيها النجاة يا صاحب الهم إن الهم منفرد أمشر بخير فإن الكاشف الله الله يجعل بعد العسل ميسرطا لا تجف عنك إن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحده فحسبك الله في كل لك الله فحسبك الله في كل لك الله فإن أطابك الهم والحزن والغنف فألقي بهذا الهم والحزن بين يدي مولاك واشتكي إليه واسألوا أن يرفع هذا الهم والغم والحزن من القلب وأن يملأه بالقرآن ربيعا ونورا وتيقن بأن ربك الكريم لن يطلق لن تقف على باب الله عز وجل لتناديه وتتوسل إليه ثم يردك خائما إن ربكم حليل كريم إذا رفع العبد يده إلى مولاه يسأل يستحي الله عز وجل أن يرده خائبا. نحمى رب ربنا. فكيف نغفل؟ وكيف نشتكي لمخلوق؟ وكيف نوقب همومنا بين يدي سوازوة؟ علاج كل هم وحزن عباد الله أن تبتع إلى نوالج. وأن تجأ إليه وأن تحدث الله عز وجل وتسمع لربك فإن أصابك هذا الهم اجئ إلى ربك وقل هذه الكلمات ثم ارجع إلى كتاب الله عز وجل واقرأ منه ما سيستر لك وأقسم بالله عز وجل إن فعلت ذلك لقد الله عز وجل حال قلبك إلى غير هذا الحال ولتبثلت أحوالنا إلى أحسن حال نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا كل غم وهم ونكب اللهم أتنفوسنا تقواها وذكيها أنت خير منذكاها أنت وليه ومولاها اللهم لا تعاملنا بما نحل أخير وعاملن بما أنت أهله أنت أهل الضفة وأهل المغفرة اللهم آتنا في جميع حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نتأرك صحبة النبي المصطفى كفردوس الأعلى اللهم لا تحرين صحبة النبي المصطفى كفردوس الأعلى اللهم رفضنا رفض في كفردوس الأعلى أقول هذا القول وأستاذ الله ولكم سبحان الله ومحمده أشهد وزائجان إذا ألت أكثر فردوس الأعلى